وَإِنَّكَ لَفِرٌّ مِنَ النَّاسِ بِنَقَائِرِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمرها واثار الاض وعمرها اكثر مما عمروها وجاتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 ومن آياته أَنْ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا هأتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا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 مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ ضُرٌّ مِّنْ رَّحْمَةٍ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْ يرون بيني يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام لازلنا عليهم سلطان بما كانوا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم منِ آياتج أي رسِنا الاحَمُ بشرراتِ وَذطَك وَذطَكم مِ الرَّحمةَِه وَ تجرِي الفُك بأَمر وَ تجرِي الفُكم تشكرون ولا قد أرس النامية قبلكسلا إلى أوم فج أوم بالبينات. فجاء مومِبَناتِ ف تَقَبنا منِ الذينَ أأَجراموا وَوكان حَّ عَنا نَصر المُؤمننين الله النن يسل ال الراحَفَةث صحاب فبسطُ في السماء فبَسُطُوه في السمائِكَ فَش وَجعلوا كسَف وَجعلوا كسَف فت الدطخ من فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبنسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن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 وَيومَ تقوم الساعةُ يُبصِمُ المجرمونَ مَا لَ بفُ غيرساعي كَ لك كان يُؤفك وَقالَا الذي نَوت عِلمَ والإمَانَ فقد لَ بِثُم في كتاب اللي إ يَوم البع.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 وَول جتَب بآيَة لا يقولًاَّ الذيينَ كَفرَوا لقولا الذيينَ كَفرَوا إِاتُم إن إِا مُبطنون كذَانكَ يَطبَعُ الله وَعَلَ قُلوا بِ الذيينَ لا يعلممون فَصْبِإِ وَعددَ الله حَّ وَلَا يستخفنك الذين لا يوقنوا مبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمين تلك آيات الكتاب الحكيم وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 فَلَقَّ سَمَاوَاتٍ بِغَيْرِ عمد تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ تَمِيدُ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ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 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك له المنعظيم ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على ونر وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 يا بني إنها إن تكون حَبَّةٍ مِنْ من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف الخبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن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 بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سأتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله مَا في السماوات والأرض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 وكنت تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار عاشكور وإذا أغشيهم موج كظمًا دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم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 الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف ويعلم ما في الأرحام وما تدني نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أم بلا ريب فِيهِ من رب العالمين أم يقولون افتران بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم اجعل نسله من سلالة من ماء مهين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 بل هم بنطاء ربهم كافرون قل يتعباكم ملك الموت الذي وكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو تراب المجرمون لكسور رؤوسهم عياد ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس عذها ولكن حط القول مني ولكن حق القول مني لامل ان جهنم لآمَ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ نَبَأَ إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون الذين امنوا وعملوا الصالحات اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات فلهم جنات الماوى فلهم جنات المأوى ونزل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 ولن نذيقنهم من العذاب الأذنا ولن نذيقنهم من العذاب الأذنا دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 للقائين وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهتدون بأمرنا لما صدروا وكانوا بآياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم انتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن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 أمناتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقاسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم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 كان ذلك في كتم الصوره وابا فجنا من النبي نبي فاق قومك ومنك ومنوح ومن, نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا بيسأل الصادقين عن صداقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم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 وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إِلَّا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا يقولون إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَن يَظَاهِرُ عَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وما تلبثوا بها إلا تَلَبَّثُوا ولقد كانوا عادة الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن يافعكم الفرار وتر من الموت او القتل واذان لا تمتدون الا قليلا قل ماذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحما ولا يجدون لكم من دون الله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 تَدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسانة حداد فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسانة حداد اشحه على الخير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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان إرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله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 إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفر اللَّهُ المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ضاغرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريطا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدرا يا ايها يقول لازواجك اياكن تردن الحياه الدنيا اياكن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين اومتعكن واسرحكم نسرا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ منكن, من مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا العذاب يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الرَّانِي سِيرَةٌ وَمَن يَقْنَطُ مِنكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ نَسْتَأْنِسُ بِكُنَّ أَحَدٌ إن اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَحَدٍّ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وَأَطِمن الصَّلاةَ وَآتِين الزَّكاتَ وَأَطِعن اللهه وَسَ إنِ ماَا يُريد الله لذِهِ بَكُم رجسَ البَيتِ وَُطَهِيرَكُمْ وَيطَهِرَكُمْ, ويطهركم تَطُهِير وَكُل نماَا يطلَ في ووتِكُم منِن آياتِ اللهِ وَعِقْمَ.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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائبات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرا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 فَإِنْ مَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَازًا فَوَاجْنَا كَمَا لَكَيْنَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَى مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ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 وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا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 وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأتا مؤمنا وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان اراد النبي ان خالصة لك من دون المؤمنين قَدْ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, أيمانهم لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُعْجِي مَا تَشَاءُ مِنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَا تَشَاءً وَمَن يَتَوَلَّ وَيَتِمَّنَّعَ عَنَّزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تضِرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُ وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ نَكُلُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَنِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا تتبدل به ولا تتبدل به من ازواج ولو اعجبك حسنه الا ما ملكت يميرك وكان الله على كل شيء رقيبا يا اي الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الا ان لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحذيف ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي لكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتمهم متاعا فاسالوهن من وراء حجاب واذا سالتمهم متاعا فاسالوهن من وراء حجاب لقلوبكم ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ كَبِيرًا إِن تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم فِي أَنفُسِكُمْ لا جناح علينا في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نساء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 من آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يعذلون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والاخره لعنهم الله في الدنيا والاخره واعدناهم عذابا مهينا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 كاد انا ان يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ياتني المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنولي بهم ثم لا يجاورونك فينا الا قليلا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 قَلَّبَ وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ, يقولون يَا لَيْتَنَا لَمْ أَطَعْ اللَّهَ وَلَمْ أَطَعِ واكو باله انا فضل لون السبيله ربنا اتهم ضعفين من العذاب ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا الذين لا تكونوا كالذين اذوا موسى فضلله الله مما قالوا وكان عاد الله وجينا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا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 قُونَ مِنَّا وَحَمَلَ مَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ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 ولا في الأرض ولا في الارض ولا اصغر من ذلك لا اكبر الا في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 مَحَانِبٌ مِنْ مَحَانِبٍ وَتَمَاثِلٌ وَجْفَانٌ كَالجَوَابِ وَجَفَانٌ كَالجَوَابِ وَقُدُورٌ رَاسِيَاتٌ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عبادي فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَمَدَّا لَهُم عَلَى مَوْتِهِ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتٍ فَلَمَّا قَضَى تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانُوا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 بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَذَابِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قليل ذالك جزاء الذين كفروا ذلك جزاء الذين كفروا ونل مجزي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرا قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سير فيها لياني و فقالوا ربنا بعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزاق إن في ذلك لآيات فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَّقَ آلِهَمَ إِبْلِيسُ وَنَحْنُ فَتَّبَعُوهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُنْفِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِعَلَمٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ من هو منا في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين سعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرات في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم لا تفاعت عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فس عن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنتُم مِّنْهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يجمع بيننا ربنا ثم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 يقول الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَتَيْنَاكُمْ مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل كنتم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار افتامروننا بالمكر الليل والنهار افتامروننا ان نكفر بالله ونجعل له نددا واسر الندامه لما راوا العذاب واجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من لَكِنَّ إِلَّا قَال مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَال مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِكَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ يا ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقادر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ دَنَاةِ زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ أُضْعِفَ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمنون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 وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه ثم يقول للملائكه اهاؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ونحينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُمْ مِنْ عَشْرِ مِائَتَيْنِ فَمَا كَذَّبُوا رُسُلِي فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدًا أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُثْنَى وَفُرَادَى فَمَتَذَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ من جن ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ماذا انتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله ان اجري الا على الله واو على كل شيء شديد بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبادئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إن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 مكان بعيد وقد كفروا به من قابل ايقذفون من طيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قابل انهم كانوا في شك